وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقدل أبناءهم ونستحيي لساههم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقوم استعينوا بالله استعينوا بالله، واصبروا، استعينوا بالله، واصبروا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعافية للمتقين. لِمَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنْذِرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الضوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات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 كشفت عن الرجز لنخمن لك ولنرسل أن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنه مرجز إلى أجل هم قمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني الإسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون